إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع أقدم لكم هذه الما الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات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 وآلهةً مختلفة بعض الناس يعبد الأحجار والأبقار وبعض الناس يعبد المفاهيم المنحرفة والمبادئ الخاطئة وبعض الناس دينه ألا دين وبعض الناس يعبد الشيطان وبعض الناس يعبد الهوى وبعض الناس يعبد الديجيتول والفضائيات ولكل allihته والله جل وعلا يقول في التنزيل في محكم التنزيل وفي محكم الكتاب يقول سبحانه وتعالى أن بعض الناس يتخذوا الهوى إلها سبحانه وتعالى قال اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة وهذه الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل هي معبودات مزيفة سواء كانت أفكار ومفاهيم سواء كانت أصنام حقيقية وأوثان حقيقية بعض الناس يعبد القبور إلى يومنا هذا وبعض الناس ما زال يعتقد في الشيوخ ويعتقد أن لهم قوة خارقة وأنهم يفعلون ما يريدون وأنهم يملكون في هذا الكون وأنهم يصرفون ويدبرون والعالم اليوم يعيش موجات من الإلحاد وأعاصير من المادة وعواصف من العولمة جردت الإنسان من القيم وجردت الإنسان من الإيمان بالغيب وجردت الإنسان من الإيمان بالوحي وبالرسل وبالملائكة فصارت حياة الناس أقرب إلى الله وإنك لو رأيت إلى العالم وأخرجت المسلمين إن معظم أهل الأرض من الكفار وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أما أمة الإسلام التي عليها التي يعول عليها في إحداث التغيير في العالم وفي قيادة الإنسانية الحائرة وفي هداية البشرية المتخبطة إذا بالأمة الإسلامية نفسها عقيدتها غير غير واضحة المعالم عقيدة غير واضحة. بعضهم مسلمون بالفطرة. وبعضهم مسلمون بشهادات الميلاد وبعضهم مسلمون بالبيئة والمجتمع بعضهم مسلمون بغير قناعات وبعضهم علمانيون وبعضهم يعبدون آلهة مع الله عز وجل باسم التوسل باسم الاستغاثات باسم الأولياء والصالحين ويرددون قول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا صحيح ولكن الأولياء خلق من خلق الله وهم بشر لا يملكون لهم ولا الرسل ولا الأنبياء لا يملكون في هذا الكون شيئا قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ولو كنت أعلم الغيبة لا من الخير وما مسني السوء لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول إني ملك إن اتبع إلا ما يوحى إلي هكذا كان خطاب الأنبياء والمرسلين على رأسهم سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام ينادون بهذه العقيدة الواضحة وبهذه الحنيفية السمحة وبهذا التوحيد الخالص فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والطواغيت كثر إن عقيدة التوحيد الخالص لله جاء بها النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم فأبطل كل الجاهلية بكل تفاصيلها وبكل مفرداتها ولقد قال في حجة الوداع في يوم عرف كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين وأول أول شيء أضعه من دماء الجاهلية دم دم ابن ابن الحارث بن عبد المطلب ربي ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذئل وأول ربا أضعه رباعا من العباس. إن أمر الجاهلية قد أبطل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البشرية اليوم غارقة في أوحال المادية وفي أوحال الجاهلية. إن إن إن, إن, إن الطغيان المادي العارم. الموجود اليوم في العالم وإن التقنيات التي جعلت الإنسان يعتد بعقله ويعتد بفكره ويظن أنه مع الله خالق إن هذا من أبطل الباطل إن التقنية المعاصرة بي بي بي بكل ما نراه من رفاهية اليوم بدءا من الموبايلات والفضائيات ووسائل الاتصال والسيارات الفخمة كل هذه التقنيات بدلا من أن تصنع آلات تخدم الإنسان صنعت إنسان يخدم الآلات إن الإنسان المعاصر الذي يعيش في العالم المتخبط الحائر في أوحال الجاهلية إن هذا الإنسان المعاصر صار كالآلة بغير قيم وبغير مبادئ خاصة في بلاد الغرب مع هذه النهضة المادية الكبيرة حصل تراجع مريع في القيم والأخلاق والسلوكيات وفي الروح وفي الغيب وفي الإيمان بالله عز وجل وإن هذه الموجة الحادية من التشكيك الكبيرة تنتظم بلاد المسلمين بعض المسلمين لا يستطيع أن يصرح بإنكار الخالق لكنه يصرح بإنكار شرائع الخالق يقول أن الإسلام لا يصلح لعصرنا وأن أمر الميراث الذي جاء في الكتاب أن للذكر مثل حظ الأنسين ينبغي أن يغير أليس هذا هو إنكار الخالق جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفعنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم إن الآلهة الموجودة في عالمنا اليوم المعاصر كثيرة جدا وإن من أخطر وإن من أخطر هذه الآلهة الكورة والرياضة التي ينفق عليها ما لا ينفق على بيوت الله وإن اليوم وهذه الأيام هي حمى التسجيلات تسجيلات اللاعبين تسمع العجب العجاب وتقرأ العجب العجاب أليس هذا قول الله أفرأت من اتخذ إلهه هوا أوليست الرياضة صارت إلها يفعلوا لها ما لا يفعل للدين ويفعل للاعب الكرة ما لا يفعل لأمة المساجد والدعاة والعلماء والمصلحين أليست هذه بلاد المسلمين أليس هذا واقعهم أليست الفضائيات التي لا تخلو منها بيوت راقصات وفنانين وفنانات و و و و و وصاقطين وصاقطات يدخلون البيوت ويتسمر الناس أمام المسلسل حتى ولو حصل انفجار ولو وقع ما وقع تجد الأب والأم والأخت كلهم قد ربعوا أيديهم مشدودون مع المسلسل ومع الفيلم أليس هذا إله من الآلهة التي تعبد ما تظنون الآلهة أولم يقل صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار هل رأيت رجلا صلى لدرهم او صلى لدينار عبد الدينار نعم هكذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عبد الدينار ولماذا كيف عبيت الدينار بالتعلق به بالانصراف اليه بالتشبث به بالاهتمام به بتضييع القيم لاجله ان الأب الذي يجلس امامة الفاز وهو يشاهد المسلسل وفيها مناظر لا ترضي الله ولا رسوله والله أقول هذا وأنا في يوم الجمعة وفي منبر في المسلسلات مناظر لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله وأنت تشاهد ذلك هل تعبدها من دون الله فرأيت من اتخذ إلهه هوا أفأنت تكون عليه وكيلا إن العالم اليوم يموج في الجاهلية إن العالم اليوم طلطخ بلوثات شركية وإن المنقذ لهذا العالم إنما هو الإسلام إن الله أقام الحياة وفق نظام التوحيد وكل شيء في هذا الكون من الذرة إلى المجرة وبين ذلك كواكب ضخمة وآفاق واسعة وسماوات علية وأرض مدحية وخلق مبثوثون واختلاف في الألوان والألسنة وحيوانات ودواب وغابات ووحوش وطيور في أوكارها وتحلق في سماء الله عز وجل إن هذا الخلق من الذرة إلى المجرة وما بينهما خاضع لله جل وعلا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا عرفنا كيف تسجد الكائنات لله كرها تخضع لقوانينه وتخضع لنواميسه وتخضع لسننه الشمس تشرق بميعاد وتغيب بميعاد لم يختل نظامها لم يختل نظامها لأن البشر لا يتحكمون فيها وليس لهم إلى ذلك سبيل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العردون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمحون هل تعلم أنك إذا تأملت في ليلة إلى السماء بكواكبه المنتشرة ونجومه الزاهرة وأفلاكه الدائرة إذا نظرت إلى هذا الكتاب المفتوح الذي يقرأه الأم والمتعلم والقاري والجاهل كل ينظر في هذا الكتاب المفتوح هل, هل تعلم أن ما ترى من, من النجوم الزاهرة إنما هو واحد على مية مليار من خلق الله في النجوم ما تراه بالعيون واحد على مية مليار مما خلق الله وكل في مسار مختلف كل هذه النجوم في مسارات مختلفة ولا تتقاطع أبدا لأنها من خلق الله الذي أتقن كل شيء خلقه إن الله لما تحدث عن التوحيد أقام البراهين والحجج على التوحيد وإلهكم إله واحد إنها الحقيقة التي ينبغي أن يؤسس عليها الدين في العالم الإسلامي وفي عالم الكفار ولا سعادة للبشرية ولا للمسلمين إلا بتحقيق هذا التوحيد الخالص وإنني أقول بملئ فيه ولا أخاف إن مشاكلنا في السودان بسبب تضييع التوحيد دارفور والحركة الشعبية والمسيرية والمشاكل والقتل وال وال وال والمعسكرات والجبهة الشر والمناصير والسياسة الحائرة في بلادنا والتخبط الموجود في أرضنا سببه تضييع التوحيد عدم وضوح معالم المنهج عدم وضوح الشريعة عند الناس وبالتالي لم ترك الناس هذا عاقبهم الله بمثل ما نرى وإلا اقرأ معي بتأمل قوله تعالى في الخامسة والخمسين من سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم ما وعد الله كل الناس الذين آمنوا منكم هل حققنا الإيمان بالله في معاشنا؟ في أرزاقنا في توكلنا في عباداتنا إن المؤمن الحق لا سرور لقلبه ولا انشراح لصدره إلا بتوحيد ربه إن المؤمن الحق ولاؤه وبراؤه ومودته وعداؤه وحبه وبغضه وخلجات ضميره وحركات فؤاده واضطراب قلبه ومفردات حياته وتفاصيل عبادته لله الواحد الديان دعاءا ونذرا وصلاة وتقديسا وتعظيما وحبا وتأليها وذلا وافتقارا وتعبدا واستغاثة ونذرا وصلاة ونحرا فصل لربك وانحر قل إنا صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كل ذلك ينبغي أن يكون لله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الدليل إن في خلق السماوات والأرض والسماوات والأرض آية آية وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه كما في صورة الحج ويمسك السماء هل تأملت يوما كيف أن هذه السماء تقف بغير عمد نراها قد تكون عند أعمدة ولكننا لا نراها ذرا سماء ممتدة فسيحة إن في خلق السماوات والأرض واختلأ في الليل والنهار والفلك التي اختلأ الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة الدواب خاضعة لله الحيوانات التي نراها المسخرة خاضعة لله أكثر من البشر قال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ما قالوا الناس قالوا الدواب وكثير من الناس كثير من الناس يسجد لله وبعضهم لا يسجد لله إذا كان العالم فيه ستة مليار مليار و مئتين مليون من المسلمين أربعة مليار وثمانمائة مليون كفر كفار عديد هؤلاء بعث النار ما تقول فيهم وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وما يهمن الله فما لهم من مكرم ان الله يفعل ما يشاء والدواب الدواب خاضعة لله والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الدواب دليل على وجود الله. بعض الناس من الملاحدة يبحث عن دليل لوجود الله. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب إلى علي بن أبي طالب وقال له ما الدليل على وجود الله؟ قال عجبت لمن يسأل عن وجود الله ووجوده هو في ملك الله دليل على وجود الله. تقول تسأل عن وجود الله وأنت موجود وفي أنفسكم أفلا سنري سنريهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم قال علي بن أبي طالب إذا كانت العيون لا تراه بمشاهدة الأعيان ما في زوشاف ربنا نعم لحد يوم الليله ما في زوشاف ربنا لكن يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار إذا كانت العيون لا تراه بمشاهدات الأعيان فإن القلوب تراه بحقائق الإيمان فإن القلوب تراه بحقائق الإيمان هكذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسئل أعرابي كيف عرفت الله قال عرفت الله بنقض العزائم عرفت الله بنقض العزائم ما معنى نقض العزائم نقض العزائم كثير من الناس يقرر يقول مما أقوم الصباح أعمل كده وكده وكده يقوم حاجة ما يعملها. يغير رايو غير رايو معناها في قوة أعلى منه بتسيره عرفت الله بنقد العزائم أزول يقول ماشي السوق العربي يجيب في شارع الظلق يجيب تلفون يقول له حصل بك يغير رايو عرفت الله بنقد العزائم صحيح إن التوحيد ينبغي أن يستمد من الوحي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 ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرصنا في الكتاب من شيء في مستد الإمام أحمد من حديث أبيه غيرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسقى نبي من الأنبياء بقومه فلما خرجوا إلى الفلات خرجوا إلى الصحراء ليستنزلوا الغيثة من السماء حتى النبي يدعو الله أما تعلم الناس أن الدعاء من خصائص الله وأن العبادة من حقوق الله لا يجوز أن تصرف لبشر كائنا من كان ألم يتعلم الناس أن أساس الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال لما خرجوا وجدوا نملة نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء فسمعها تقول اللهم إنا خلق من خلقك فاسقنا فقال النبي لقومه ارجعوا فقد بدعاء غيركم وأشار إلى النملة ونبي من الأنبياء كما في صحيح مسلم لعل الحديث في صحيح مسلم قرصته نملة فغضب على النمل وأحرق وادي النمل فعتب الله عليه قائلا قرصتك نملة فحرقت أمة من الأمم كانت تسبح ربها قرصت كنملة فحرقت أمة من الأمم كانت تسبح ربها هل تحلم أن هذه هذه الدواب الصغيرة التي لا يحصيها إلا الله حشرات لا تظهر إلا في الخريف وفي الخريف مع النور تفتح النور تظهر تكفل النور تختفي من الذي أوجدها من الذي برأها من الذي خلقها إنها تسبح بحمد ربها وطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والنجم والشجر يسجدان يسجدان لمن؟ لله الواحد الديان والإنسان يستنكف أحيانا أن يسجد لله الذي خلقه إن التوحيد من أعظم معانيه ومن أجل مفرداته أن تعلم أن من التوحيد توحيد العبادة وتوحيد العمل لله والاستقامة على الاتباع إن من خصائص التوحيد إسلام الوجه لله وأنت محسن ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى التوحيد إن من التوحيد توحيد الحكم لله توحيد التشريع لله إن من التوحيد أن نعلم بأنه لا قانون ينفع ولا فلسفة تجدي ولا نظم ترفع إلا شريعة الله حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إن التوحيد يعني أن تسلم وجهك ونفسك لله كاملا إن التوحيد يعني أن تنقاد لربك في جميع شؤون حياتك حاكما ومحكوما إن التوحيد يعني أن يكون الدين مهيمنا على بيوتنا وعلى أسرنا وعلى أفكارنا وعلى مناهجنا وعلى إعلامنا وعلى ثقافتنا وعلى حياتنا كلها أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الموحدين المسلمين وجوههم لله الواحد الديانك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 وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أقام الله البراهين والأدلة القاطعة على توحيد الله عز وجل أما الخائلون بالطبيعة إني أسألهم سؤال الطبيعة عاقلة أو مجنونة الطبيعة التي تتكلمون عنها أهي عاقلة أم هي مجنونة لو قالوا أن الطبيعة مجنونة كيف تخلق الطبيعة العقلاء ولو قالوا الطبيعة عاقلة أقول أتسمع أتبصر أتتكلم أتصرف أتشرع أين تشريعها أين قوانينها أين كتابها أين وحيها إن هذا من الباطل وإن الاشتغال بالفلسفات والآراء بعيدا عن التوحيد يضل أصحابه الإمام الرازي كان في نيسابور وكان عالما واسع الشهرة عظيم الصيطي لما دخل نيسابور اجتمع عليه الرجال والنساء الصغار والكبار امرأة عجوز قالت أرى الزحام الشديد ما الأمره قيل هذا الرازي قالت الرازي من هذا الرازي؟ قالوا أنا تعرفينه هذا الذي يملك دليل على وجود الله. فقالت لو لم يكن له شك ما كان له دليل وجود الله لا يحتاج إلى دليل. لو لم يكن له شك ما كان له دليل وجود الله لا يحتاج إلى دليل. لما سمع الرازي هذا الكلام تأثر ترك الفلسفة وأخذ بالتوحيد المتلقى من الوحي ولما مات قال لو قد سبرت أقوال أهل الكلام فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا وها أنا ذا أموت على ما تموت عليه عجائز نساء يسابور التوحيد لا يحتاج إلى جامعات ولا شهادات التوحيد فطرة وبذرة من الخير وهداية يقذفها الله في القلوب فلقد تجد أستاذا جامعيا ملحدا وتجد امرأة عجوزا في البادية تلهج بتوحيد الله وذكره وتعظيمه والثناء عليه لو لم يكن له ألف شك ما كان له ألف دليل وجود الله لا يحتاج إلى دليل ما أعظم التوحيد وما أجل العقيدة وما أكبر أن تعظم الله الأكبر الذي تعظمه في كل شعائرك إن مشكلة المسلمين أنهم يؤدون المشاعر بغير مشاعر يصلون قلوبهم سالدة وعقولهم وعقولهم بعيدة يكبرون ولا يعرفون معنى التكبير ويسبحون في ثنايا الصلاة ولا يعرفون معنى التسبيح وبعد الصلاة يقولون اللهم لا مانع لما أعطيه ولا معطي لما منعت، ويلجؤون إلى المخلوق وبعضهم يلجوا إلى الأموات إلى الأموات وقد وجدتم مثقفين من المثقفين من حملة الشهادات العليا يأتون قبور الشيوخ والأضرحة لا للدعاء لهم لو أتيت لتدعو للشيخ لا بأس لأنه محتاج إليك لدعاء الشيخ وللاستعانة به ولتفريج القربات وللشكوى حصل وحصل وحصل أعمل لنا وأعمل لنا هذا موجود في بلاد المسلمين القبورية منتشرة ولقد حذر منها صلى الله عليه وسلم يوم أن قال اللهم لا تجعل قبري وثنى يعبد تعظيم القبور ممنوع ولو كان قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنن يعبد وقال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور من اللاعبين ولا الفنانين ولا الساقطين. ولا الملاحدة والمنحرفين اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجد لعن الله اليهود والنصارى من اتخذ قبر نبي من الانبياء موضعا للعبادة يكفر يلعن, يلعن على لسان من يلعن على لسان النبي محمد عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد وانا اقول والمسلمون بعضهم فعل وبعضهم وبعض المسلمين فعل دفنوهم والله في المساجد ولو أردت أن تعرف سوف أخبرك بمسجد مسجد دفنوا بعض الصالحين الذين هم يعتقدون أنهم من الصالحين ويظنونهم من الصالحين دفنوهم في المساجد وقد نهى وحذر وشدد صلى الله عليه وسلم في ذلك إن الأمة أصيبت بلا في قضية العقيدة فلم تصف العقيدة ولا خير إلا بالرجوع لهذه العقيدة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ألا نريد هذا ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن والله يا إخوان الأمن في السودان على شفا جرف حسنا في أمر في أمر الناس خايفة خايفة بعد أحداث الاثنين المشؤوم الناس بيقدر خايفة أل ما خايف منه درنيت يتفجر في سوق السجانة وفي الشجرة أل ما خايف منه لأنه ما في توحيد الحركة الشعبية قتل 16 من الميسيرية والله البلد فوضى والله أكلمك البلد فوضى كالتلون وبكرة الدور جايكم في أمن هو ولا يبدلن لهم من بعد خوفهم أمنى الأمن يجيبوا ربنا لما تمشي معه كويس لكن ما تمشي مع الله كويس والله أكلمكم والله لا جيش ولا شرطة ولا مخابرات ولا أمن ما بجر يجيبوا الأمن في البلد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأمن بجيب ربنا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الأمن بجيب ربنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشركون بي شيئا ده المحك وين يعبدونني لا يشركون بي شيئا أقول لكم كلمة وهي قاسية وموجعة انتصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف وقلة ما كانوا أكثر العالم عتادا ولا عدة ولا منعتا ما كانوا أكثر من الروم والفرس هل عندهم التقنيات كانوا عاديين عرب ليس لأحدهم منها إلا سيفه زول جعان في بط دي مش عالي سيف بس سيف جلا بنتم نشرفها خرجوا بهذه الثياب الرثة البالية فنشروا الهدى وأقاموا الدين والنور في العالم ليه لأن الحانهم كانت أذانا اللحن وغناهم أذان الأذان ده هو أما لما صارت الحاننا طربا. والغنى انتشر ضاعت الامة وضاع الشباب في غنى بقم له امة ولا دولة بتخافوا الله انتم الرابعة والسادة ما في اذاعة تفتح الا غنى ده بقم له دولة الحكومة لو داينا نصيحتي تقفل ده كله هي طبعا هذا الناس بتخلقهم يقولك تغفل؟ هيتغفل الباطن ما يغفله كيف؟ مرأة من يوكم مكرن فليغيره بيده يده دلم يده دلم يعني يده دلم السلطان ده مكر ومكر الرابعة قال 94 أول حاجة الغنى في 92 الكوثر ده غنى راسه عديل 92 94 96 تسعة وتسعين إذاعة القرآن حياها الله إذاعة الدرمان غنى النيل الأزرق تلفزيون غنى النيل الفضائية السودانية غنى حساء ولاية خرطوم عملوه النيلين دي كرة. من أول لحد آخر كورة عندهم نص ساعة في الأسبوع دين دعوني عشان أمشى سجليه لهم النفس الساعة دين ماشي قال له مولانا عندنا مبارمة نقول على الهواء الأسبوع الجاي أقسم بالله الأسبوع الجاي جيد قالوا لي هننقل من القاهرة حاجة كده بتاعت عرب كورة بتاعت عرب والعرب العرب دين ما ناجحين دين في الكورة لقوا البرنامج ما حصدق الأسبوع الثالث جيت أسجل النصف ساعة قالوا يا شيخنا برضو عندنا برنامج بتاع كورة ثلاثة مرات الحجز يتلغى عشان الكورة واعتذروا لي قال لي طبعا هي أصلا كورة والدين ده نحن بس دخلناه ودخل الأصلا كورة يا ناس الله ينصر الأمة كيف يا ناس ربنا ينصر الأمة كيف هذا هو الواقع والله لما كانت الحانهم الأتن انتصروا ولما كانت الحاننا الطرب والمجون والموسيقى والاغاني الهابطة الاغاني الهابطة واحد مسؤول جابه في الجريدة بتكلم عن غنية قال قال الغنية اسمها ترلة غنية الترلة قال لنا قل لكم غنية الترلة السائجة جندراني تريلا سايقة وندراني في تريلا سايقة بوكسي ماسو تريلا سايقة وندراني قال لكم ده هابط من وقال يا أخي تريلا شنو وقون شنو الناس يصنعوا في الصواريخ ويأتي مع تريلا ومع الغونة ومع الكلام الفارغ والله ده ما يقيم دولة وما يقيم أمة يا ده شيء ظاهر أمام الأعين وين التوحيد وين العقيدة التي تجعلك أن تتقدس الله تعبد الله توحيد الله في كل شيء التوحيد ليس مجرد فلسفات نظرية التوحيد ليس مجرد معارف وجدانية لا التوحيد سلوك التوحيد يجعلك تخضع لله في كل شيء أسأل الله جل وعلا أن يرد الجميع إليه ردا جميعا اللهم حبّف إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا زنبا إلا غفرته ولا دينا إلا, يسر إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا حفظته ولا ميتا إلا رحمته ولا أيما إلا زوجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ودنا فيها صلاح إلا وعنتنا عليها يا رب العالمين اللهم اغفر وارحم لأخينا الدكتور محمد اللمي كرار الذي كان يصلي معنا في هذا المسجد وتوفي في الأردن ودفن في هذا الصباح اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكل من رب نزله ووسع يا رب مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهلي وأنيسا خيرا من أنيسه اللهم أنس بملائكة الرحمة يا رب العالمين اللهم إنه نزل بك ضيفا وأنت أكرم وأجود من يكرم الأضياف اللهم أكرمه بجنتك يا رب العالمين اللهم لا تعذبه وأنت عليه قادر وبه راحم اللهم إنه فقير إليك الآن وإنه وديعتنا عندك اللهم فاحفظ وديعت وديعتنا عندك اللهم إن استودعنا إليك عبدك محمد اللهم فاحفظه واجعله مع النبيين والصديقين والشهداء فيعليين يا رب العالمين اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سجر مخدود وطلح منضوط وظل ممدود وماء مسكوب وكل إخواننا وآبائنا وأمهاتنا وأهلنا من الأموات وأموات المسلمين اللهم ارحمهم يا رب العالمين عمنا عبد الواحد وأخونا عز الدين وكل الذين كانوا يصلون معنا في هذا المسجد ولم نذكرهم وأنت تعلمهم الله ما لهم جميعا يا رب العالمين ورحمهم وأسكنهم فسيح جناتك وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأقيم الصلاة